اتَّخَذُواْ اَيمانَهُم جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُم أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ كأصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون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 اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ كَتَذَرُ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ إِ نَغ اللهَّ فَوْزل لا تَجد قَوْمَ مِنونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ لاقِرّونَ منَن حَغ اللهَّه وَرسونهُ وَلَ كانَانوا وَلَ كانَوا آ وعشيلتهم أو أولئك كتب في قلوبه مليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات ويدخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه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 هو الذي أخرج الذين كفروا من أهد الكتاب من ديارهم لأول الحشق ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم عصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرغب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي البصار ولولا الله على نجم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن إن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخضي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما فمَاأَوجَفْتُم لَيْهِ مِن خَين عَ لِكَابَ وَلكِ اللهَّ يُسَلطوسُ لَج على مَ شَ وَلهَّض عَ قُ شيءَيْ إِ قَر ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المعاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويعنصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار وليما من قبرهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم مما ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا قُورُونَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ